بوك تو أبت ثمانية ثمانية أورا أوقات الساعة أوقات الساعة سكوزاتيما إذا سمحت إذا سمحت كم من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ مُلْزُمَةً مُلْت. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. هيسته أورا ونو. إنها الواحدة. دوّا إنها الثانية إنها الثانية يست أورا تري إنها الثالثة إنها أورا باترو إنها الرابعة إنها أورا خينج إنها الخامسة. إنها الخامسة. يست أرا شاسة. إنها السادسة. إنها السادسة. يست إنها السابعة. إنها السابعة. يست إنها الثامنة. إنها الثامنة. يست أرا إنها التاسعة. إنها التاسعة. يست أرا زچي. إنها العاشرة. إنها العاشرة. يست إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر يستأ أو را ديسبرزتش. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية Un minut are 60 de secunde. الدقيقة فيها ستون ثانية. الدقيقة فيها ستون ثانية أو are شايزة دي منوتي الساعة فيها ستون دقيقة الساعة فيها ستون دقيقة أو are دوزة شيباترو دي اليوم فيه أربع وعشرون ساعة اليوم فيه 24 ساعة